رياض المسائل السيلة قلمية السيلة على الطلاق الضالية أقول أول ديانة شخص شخصي من ابن أخت الوحيد البحض الحامين يعني على إلقاء العلانين الوحيد ابن أخت الوحيد البحض الحامين الذي كان مشهورا في القصول والسيد إذا اجتهى في الفقه فقال كتاب في المساعر باية الفقه مختصر شرطان وقتصر المعفر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 صاحب الرياض لأنه جامع باعتبار تعدد الأفراد يعني أن الماء ليس له طارد واحد يبحث عنه وإنما يبحث عن عده أفراد متباية تندرج تحت عنوان الماء, الماء فمثلا يبحث عن الماء المطلق ويبحث عن الماء المضار ويبحث عن الأسآل كما هو ذكر وكل واحد من هذه الثلاثة له آثار تختلف عن الفرد الآخر فبما أن كل واحد من هذه الأفراد بما أن كل واحد من هذه الأفراد يختلف عن فرق الآخر من حيث الآثار ومن حيث الحقيقة لذلك لم يكن البحث عن الله لأن البحث عن الله ينطلب إذا البحث عن الماء المطلق فلازم ليس بحثنا في الماء لو قال بأن البحث عن الماء, الماء ينصد إذا البحث عن الماء المطلق وأحكامه كلامنا في مياه متعددين حقيقة وآثارين لذلك جمعه على المياه. الركن الأول في المياه جمعه باعتبار تعدد أطراده حقيقة وآثارا والمراد بها عند الأفراد الأعامل الحقيقه هذا لازم إذا كانت هذه الأفراد متعدده حقيقة وآثارا إذا صدق عنوان الماء عليها جميعا لا يكون صدقا تأموها لها إما أن يكون لقظ الماء صادقا على الماء المطلق والماء المضام بالحقيقة واما ان يكون صادقا عليهما على نحو المجال بمعنى انه حقيقه في احدنا مجازم في الاخر ان كان لفظ الماء صادقا على جميع هذه الافراد على نحو الحقيقه فلا حدث للجن لانه سواء كان البحث الماء المطلوب او البحث الماء المضاف او البحث, البحث المساف هو بحث عن الماء لان الماء صادق على هذه المستويه وعلى نحو السطح الحقيقي لا حادث للجن وان كان صدق الماء على هذه الافراد لا صدقا مجازيا يصدق على الماء المطلق صدقا حقيقيا لكن لا يصدق على الماء المضاف صدقا حقيقيا ايقال الماء المضاف ماء حقيقه بما ان عنوان الماء لا يصدق على جميع افراده صدقا متساويا بل يصدق على البعض في الحقيقه يصدق على البعض مجاز لا محال لا يصدق جعله عنوان البعض. لأن جعله عنوانا للبحث عنه لا يسبق حقيقة على جميع أقراض المنصول لا يتمثل مع الله صار معلوم؟ إذن نقول السر والمبتح في أن المحقق الحلي رحمه الله جعل عنوان البحث في المياه ولم يجعل عنوان البحث في الماء أنه عنوان الباح من المناسب ان يكون عنوانا حقيقيا للمعنون المنفوق عنوان المياه عنوان حقيقي يصدق على جميع هذه الافراد انها مياه في الحقيقة ولكن لو جعل العنوان عنوان الماء فان الماء لا يصدق على جميع هذه الافراد في مع اختلافها ذات انواع قال معلوم <تصفيق> والمراد بها الاعم من الحقيقة والمجال والنظر في المطلق والمضاف والأسطار النتيجه النتيجة أن ما ذكره صاحب الرياض كنتيسس والروح النتيجة أن ما ذكره صاحب الرياض كنتيسس والروح يوجه بتوجيهين التوجيه الأول أجل قال بأن لو جعل عنوان البحر وعنوان الماء وعنوان الماء لا يصدق حقيقة إلا على الماء المطلق لم صرت هذا العنوان إلى عنوان الماء المطلق معنى ذا عموما لذلك جعل مورد البحث وعنوان المياه إذا كان هذا هو ما يريده صاحب الرياض في الجسر فهذا محل كأول بأجواء أنه صدق الماء على الماء المضاف صدقك على الماء المضاف صدقنا يازم عندما نجعي المقسم له ما عنوان الماء ما في الرسالة عدمية أخرى الماء الماء مطلق того فتسمون الماء إلى المطلق sava تقسيم الماء إلى المطلق المضاف يقولون تقسيم باعتبار أمس أو باعتبار معنى المجاوي يعني عندما يقول الفقهاء الماء يريدون الماء يسمى بالماء إما مطلق أو الماء. وليس مقصودهم تقسيم حقيقة الماء المطلق إلى المطلق المضاد لأنه من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهذا لا معنى له. عندما يقولون الماء إنما مطلق أو مضاد تقسيم باعتبار المسمى ما يسمى بالماء إنما هذا أو هذا لا أن كليهما ما وصفه الرابع أو أنه تقسيم شنون باعتبار الجامع المجازين فإن الجامع بين الماء المطلق وبين الماء المضاف مطلق المائية الأعم من كونها مطلقة أو مضافة مطلق المائية الأعم من ذلك لذلك يكون المراد بالعنوان الجامع المجاروين فبالنتيجه ان ما يذكره المقهار الآخر ونصحونه عندما يجعلون المقصم عنوان الماء مقصودهم من هذا العنوان إما ما يسمى بالماء يعني عنوان المسنى فيشمل الماء مطلق الماء، وإما مقصودهم الجامع المجازي ومطلق مطلق المياه الصادقه على هذا وعلى هذا وهذا، فحين لا يرد الإشبار لو جعله، وأما جعله عنوان المياه. الشقل في المياه، المياه شنو؟ جمع ماء، المياه شنو؟ جعل محل البحث المياه، قو المياه جمع ماء، والماء هل يصدق على الجميع بالحقيقة؟ يرجع الإشكال مرة أخرى، يرجع الإشكال مرة أخرى أن عنوان المياه جمع للماء وبما أن الماء لا يصدق على الجميع صدقا حقيقيا عنوان المياه ايضا لا يصدق على الجميع صدقا حقيقيا كما ان الانسان يخلط مثلا صبيا ورجل كبير يقول برجال لا يصدق على الجميع صدقا حقيقيا فمقصودنا حينئذ انه اذا كان السر في جعل عنوان البحث والمياه دون الماء أن عنوان الماء لا يصدق على الجميع بالحقيقة فهذا السير أيضا موجود في المياه فهو الجميع وإذا كان السير في جعل عنوان البحث والمياه الإشارة إلى تعديل الأفضل يعني ما مقصود المحق العلي عندما يقول المياه أنها تصدق على جميع سبق الحقيقية لا مقصود هكذا وعندما يقول المياه ينصر في الذهن إلى أن هناك أفراد متعددة الحقيقة في الحقيقة بخلاف ما لو قال الماء، إذا قال محل البحث في المياه ينصرف الدين إلى من هناك أفراد متعددة في الحقيقة بخلاف ما إذا قال البحث في الماء لا ينصرف الدين إلى هذا، فهو أراد من نفس العنوان الإشارة. إلى أن المبحوث عنه أفراد متعددة بالحقيقة والآثار وإن كان صدق هذا العنوان على هذه الأفراد أيضا صدقا شنو مجازيا أرواب أما المطلق وهو ما يستحق إطلاق الاسم من دون توقف عن المغارفة ما ما هو ما ما هو ما. ما, الفئر ما. يطلق عليه اسم ذو توقف على مضافه ولا يخرجه عن هذا الاطلاق وقوع التقييد بها في بعض الافراد الاضافه احيانا لا تسلخ الصدق عن كونه صدقا حقيقيا بيان ذلك ان الاضافه اما الى ما يعتصر منه او ما يمتزج به واما ان تكون الإضافة الى غير الله متى ما كانت اضافه الماء الى ما يعتصر منه او يمتزج به فهي اضافه تجعل الماء ما ان يضافه ما رمانين في الماء المعتصر او ماء حبرين في الشارع الممتزج به متى ما كانت الاضافه الى ما يعتصر منه أو يمتزج به فلا يصدق عليه عنوان الصدق الناقص هذا النوع من الاضافه يخرج الصدق عن تولي الصدق الناقص كانت الإضافة الى ما يعتصر منه أو ما يمتزج به يخرج عن أما إذا كانت إلى غير ذلك سواء كانت إضافة تعريفية كانت تقول ما أقوم او مجد الله إضافة تعريفية لا تخرج لا تخرج الصدق عن تولي الصدق لا تخرج ماء من عن كونه ما أنجب عن توني ما أنذر هذا الإضافة ما تخرج أو كانت إضافة توضيحيه لا تعريفيه كان يقول ما بئر مجرد توضيح أنها تعرف هذا أيضا لا تخرج السطح عن توني سطح أو كانت الإضافة من باب أدنى الملابس لما نقول والله فيها أدنى الملابسها كما يقال مثلا يقول هذا ما أُل البهجة باعتبار ان مثلا إذا أتي به تحدث بهجته على أي حال الاضافه سواء كانت تعريفية أو توضيحية أو لأدنى ملابستين لا تخرج صدق إطلاق الماء عن كونه صدقا حقيقيا إلا إذا كانت إضافة لما يعتصر أو لما يمتزج وإلا ما سواه من الإضافة لا يستخص فرقان في سكان حقيقي هذا مرأة صحيحة يقول بأنه خلص الماء المطلق مضاعف بس إضافة لا تخرج عن خين فرقان حقيقيا لأنه ليست إضافة لما يعتصر منه وليست إضافة لما يمتزج جديد صار واضح؟ فهو يعني فالماء مضبقان هذا الماء المطلق يعني حمد الحمد, الحمد. فهو عن المطلق مطلقا بجميع أطراده بحار والانهار والعيون والأهبار والأمطار فهو مطلقا في الأصل في الأصل عن في خلقته في العنوان الأولي بما هو ماء هذا أي عنوان آخر هذا الماء بما هو ماء في الأصل عن أصل خلقته طاهر في نفسه مطهر له ولغيره مطهر لغير قبار مطهر له ايضا كذلك حيث انه لو كان عندنا ماء اقل من كر متنجيز فتتميمه كرا تطهره اذا عندنا ماء اقل من كر متنجيز تتميمه بالكر صار الماء المثمم مطهر فيه. ومطهر لغيره طابق هذا الماء بعد تتمينه كراً طهر نفسه فجعل نفسه فاضلا صار مطهر لنفسه ومطهر شنو؟ خيره الراضح له لا شكراً فضول وبالنتيجة فطهر نفسه وضع كرله وضع أقل من كره صار متنم كرنا له لا بعد أن وضع كرون على ما صار متنم كرنا هو صار متنم كرنا بعد فحين إذن هذا الماء اطهر نفسه بتكوين كرنا ما هو اللي طهر مسؤول لما جاء لا المطلق <تصفيق> هو الذي طهر ذلك الماء المطلق مثل الجساه الماء المطلق ان الذي يطهر الماء المطلق الماء المطلق طهر اكثر من ذلك الماء المطلق طهر المطلق لولا ذلك قام الذي يطهر نفسه اكثر مما لم يعني يقول إنه النجاة قد يخرج عن الأطلاق، لا داعي له. حسن وهو. وين أوه. إلا إذا تقول على على نحو مثلي يعتبرنا هذا مطلق وهذا مطلق في أثر هذا لكن يجلس لكن جاء ما مطلق فأرى ذلك المطلق الذي يطلق عليه الون مطلق. ماذا اسمه يطلق عليه الون <لا تصفيق> <تصفيق> مطلق. <مثلا. تصفيق> يعني إنتو إشكالكم هكذا. ويكصل المتاحب الرياضة أدسس Risner إذا كان يقول مباحر له ولغيره أي شو المراه는지 يبعل المراهن بعده هذا المراهن هو غير هغير الماء فلا اشكته هذا اذا بكلمة غير غير الماء في غير, غير الماء المطلق اذا المراد بكلمه غير, غير الماء المطلق غير غير ولا يريد أن لأنه كما يطهر غير الماء المطلق يطهر ايضا الماء المطلق صار مطهر له ولغيره اشكال كفر غير واضح اذا كان مراد لغير يعني غير الطاهر اذا المراد لغير الطاهر لا يمكن ان يطهر غير الطاهر غير غير الطاهر مراد بكلمه غيره غير الطاهر لو لا اذا المراد بكلمه لغيره غير الطاهر ان الماء يطهر غير الطاهر ويطهيره يطهره يعني, يعني الطاهر طاهر طاهر لكنه نجس لا قصدت كلمه غيري اذا المراد بكلمه غير يعني غير الطاهر ان الماء المطلق يطهر غيره يعني يطهر غير الطاهر فحين الماء ما قول نبيس؟ إن كان طاهرين بيحتاج بقى فهار إن كان نبيس ينخل في كلمة غيره ما ينخل في كلمة له ألم أحاول إشكالكم؟ مم. مم. مم. هل هو يجب الآن ويصير في نفسه مطاهر طاهر في نفسه مطاهر لغيره كونه مطاهرين فرعوا كونه طاهران ومن غير الطاهر لا مقابل مطهر. كونه مطهران فرض كونه طاهران فتطهيره لنفسه إن كان حال طهارته فهو تحصيل حاصله وإن كان حال نجاسته فهو غيره فانه نفسه لأننا قربناه مطهران وفرضه مطهران يعني فرضه طاهر فتطهيره لنفسه لا يشترع مع كونه مطهران إذا <تصفيق> الا ان ظاهر عبارة ظاهر الرياض أن المراد بكلمه غيره غير الماء المطلق مغير الطاهر فلا يرد اشكالكم مطهر له ولغيره بالكتاب والسنه والاجماع قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ان ليطهركم به ومن قبل الاستدلال اشير الى مطلب انه يوجد في المستنص السيد الحكيم والجسس الروح وبالتنفيه السيد الخير والجسس الروح وهو ظاهر أيضا عبارة صاحب الرياض في أول مدى المراد بها العلمة والمجال أن تقسيم الماء أو المياه ما يطلق المياه والمياه. تقسيم الماء أو المياه للماء المطلع والماء المضاع تقسيم مجازين لماذا لأن الماء لا يصدق على الماء نظار صدقاً حقيقياً، فتقسيمهم إليهما لا محل تقسيم المجازي يعني أريد بالماء جامع مجازي والجامع يقطع أخصي العنصرين ثم هم هذا العنصرين المجازي لابد أن يكون الجامع الجامع بين الحقيقة والمجاز مو حقيقة مجرد تقسيم الماء إلى الماء المطلق الماء المضاف معناه معنى يريد قريب المجانع مجاله فأنه لا يصدق حقيقة على الماء المضاق هذا الذي يذكر هذا الذي يذكر وهو انه لفظ الماء إذا أريد به الماء المطلق يعني ما كان الانتلاق قيدا له قطعا لا الماء وإذا كان لفظ الماء أريد به مطلق الماء للماء المطلق فرق بين مطلق الماء والماء المطلق إذا أريد بلفظ الماء الماء المطلق بحيث يكون الإطلاق قيدا لحقيقة فيه. فتكون الماء هي من قبيل بشرط شيئين وهي شرط الإطلاق حينئذ لا يصدق على الماء المطلق بلا اشتاد وتقسيم لفظ الماء بهذا المعنى إلى الماء المطلق الماء المباطن أما إذا أرزنا بلفظ الماء مطلق المائيا ما اردنا بلفظ الماء مطلق المائيين. يعني بان يوجه كما عن بعض الاعلام المعاصرين أصحاب الرسائل العملية انه يقول هكذا بان الماء بان كل ماء المضاد فيه نسبه المائيه يعني حتى عصير الفواكه فيها عنصر مائي الدرس اللينا المدرجين موجود عنصر المائية حقيقة المائية موجودة حتى في المياه المضافر طب بناء على هذا ليس المراد بلقظ الماء هو الحقيقة لقيد الاطلاق إنما المراد بلقظ الماء طبيعي الماء طبيعي الاسجن الذري وهذا صادق على جميع الأفراد بالسوية وبالحقيقة بليه يعني كل يالا أفراد كل يالا أفراد إذا أريد بالماء مطلق المائيين عيني بن على هذا صادح على جميع الأفراد فإذا أريد بالمقسم هو هذا المعنى يقول التقسيم تقسيمين حقيقية سواء عبرنا بالماء ما يفرق في هذه الجامعة ما يفرق الحال واضح إنما هذا يحتاج هذا النوع من الكلام مضافا إلى أنه ممكن تبني عقلا ما تمانع من أن تكون حقيقة المائية وهي اجتماع عنصر الأكسجين مع الهيدروجين مثلا لا مانع عقلا من توفر هذه الحقيقة في جميع المائية عقلا كمان إنما يحتاج في مقام الإثبات أن نثبت أن لفظ ما لغة وعرفاً يستعمل في مطلق الماء يعني تلك الحقيقة المتكونة من الأكسجين يستعمل فيها ليحتاج لفظ يعني يحتاج لنا نقيم أدلة وشواهد إذبادية على أن لفظ الماء لغة وعرفاً يستعمل في مطلق الماء وهي تلك الحقيقة الماء هذا طبعا يفترض عليه تمراض، فهو إن إذا قلنا قل مثلاً هذا إذا اشتبه المطلق بالموضوع لا اشتبه في الخارج يجري أنه أحد هذه المي واحد مكفوف وصفر ليتوضّع يجري أن أحد الآني اللي أمامه عصير والاناء الاخر اشتبه عند المطلق و المطلق اذا كانت الشبهات محصوره يجب عليه ماذا لا يجب عليه ان يحرز الماء انه شرط من شرائط صحه الوضوء ان يتوضا بالماء أوه. فلا بد أن يحرز المائية حتى يتباطأ إذا اشتباك مطبق مقتبب علم الإجمالي بوجود مضاف بين هذه الأمية مقتبأ وجود العلم الإجمالي بوجود مضاف بين هذه الأمية هو حينئذ عدم عدمه هذا لأن كل يد يضع عليه قلنا يبعده عليه يحتمل انه مضاف يحتمل انه شنو مطلقان ما عندهم اصل جاري الا اصل عدم كونه مضافا ممكن من خلقته مضاف ما مضاف اصل عدم كونه ما يعني قاطاله عدم كونه ما ان مضافا معارضه باصل عدم كونه ما مطلقا لان نسبه الماء المضاف الى الماء المطلق شنو نسبه المباين لمباينه وما في عرض واحد مثل ما هذا موجود بالخلقه هذا ايضا موجود بالخلق بالخلقه فحينئذن نسبة الماء المضاف للماء المطلق شنو نسبة المضاين لمضاين اصالة عدم كون الماء بل مضافا معارض باصالة عدم كون الماء مطلقا ماذا بيجري الاصل شي سيئ بناء على فتوى الاعلام حينئذن تليم. لا يصف من الفضل. كذلك إذا كانت الشبهة غير محصورة الشبهة غير محصورة يدر أنه في هذه البلاد يوجد ماء مضاق يوجد ماء مطلق فبدنا على أن الشبهة غير محصورة ما أحرض المائين حتى هو الشبهة غير محصورة ما أحرض المائين لأن كلنا يضع يده عليه احتمال انه مضطع احتمال انه مضطع هذا الاصر معارض بهذا الاصر مين يضطع؟ بشيء من هذا الشبه سواء كانت الشبهة محصورة او غير محصورة من يدرسوا انه ما محرز المانية لكن على هذا الرجل الخط ما يجب التوضع به الماء الذي ما يجب التوضع به الماء الذي تبت أنه غير مضاف يجب عليك أن تتوضا بماء ليس بمضافر قبر عندنا قيدين موضوع الوضوء قيدين موضوع الأول ماء موضوع الثاني شنو خير الثاني ليس بمضافة أما كونه ما بمعنى مطلق الماء فهو موجود بالجزاة مطلق الماء موجود بليزة. وأما كونه ليس بمضافة بالآصر العطل عدل أنه ليس بمضافة عن نحو عدم الأزائيين فإذا إذا قلنا بأن موضوع الثاني موضوع جواز التوضُع هو مركب من قيدين. أنه ما أن في لعنة أنه ليس المضاف. أما كونه ما أن ببعض لفظ المائيين بالوجود، فطبعاً أما كونه ليس المضاف إلا بالآخذ، بضميمة الوجدان إلى الآخذ يتكون الموضوع. بعد أن تكون الموضوع ويخرج يكون الحرف فعلياً يجوز التوضُع. على هذا المبنى يقدر على السنه النبانيه ما المبنى ده موضوع الوضوء الماء المطلق لا بد ان تحرز أنه انه مطلق اقوال عدم كل من رواه ما رواه ابن يقول موضوع الوضوء الماء المطلق فماهر الذي يقول موضوع الوضوء الماء الذي ليس بمضاف لله سبحانه الابنيه الbedaan فواضح الفرق بينهما دينا و اذا كانت الشبه محصوره وعند اربعه امن من بعضها تنطبق عليها والتوضا بالجميع وقد الحسن ممكن ارتكاب اطراف كل شبهه ارتكاب اطراف لا وش ولهذا إحنا خصصنا محل الكلام بالشوا غير المحصور الشوا غير المحصور ما يقدر يتكلم الجميع يتكلم الجميع إيش خصصنا الكلام بالشوا غير المحصوره لانه بالشوا غير المحصوره ما يقدر يتكلم الجميع بالشوا المحصوره يقول لا يمكن يخلص من الإشكال بأن يتوب بالجميع الشوا غير المحصوره شنو الشوا غير المحصوره ما يقدر يتكلم الجميع فحين يجوز له أن يرتقي البعض أو له ليس مردودا الشوا غير المحصوره انه يمكن أن يرتقي بعض أولاية الأمر يرتكي النتيجة أنه ما هو الدليل على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره قال بالكتاب والسنة والإذناء طبعا الأمر ودسالا عليه أنه مع ذلك من أجل تقوين الصناعة الفقهية لابد من مناقشه الأدلة قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ماء ليطهركم به ظاهر الايه ان الماء مطهرون والمطهر ملازم عرفا لكونه طاهر فتدل الايه بالدلال المطابقيه على المطهريه وبالدلال الالتزاميه على الطاهر وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء أنفه والمراد بالطهور ما كان مطهرا فيدل بالمطابق على المطهيرية وبالاعتبار على الطهوري أو الطهري والمناقشة فيهما لأخصية ان أن اخص أخص من المدعى ليش أخص من الدعاء من وجهه من حيث أن الماء فيهما مطلق لا عام فرق بين المطلق وبين العام قال وأنزلنا من السماء ماء أما ما قال وأنزلنا من السماء كل ماء ماء ماء, ماء كلمة مطلقة مكلمة عام والمطلق لا يدل على الاستيعاب وإنما يدل على العموم بدلي للعموم الاستغراقي إذا قال أعتق رقبه يعني أعتق رقبه أعتق رقبه المطلق غير المقيد لا يدل إلا على العموم البدلي ولا يدل على العموم الاستغراقين في المقام كذلك أنزلنا من السماء ماء يدل على أن ماء من مياه السماء طاهر أما أن جميع مياه السماء طاهر الآيات أبن عليه واضح؟ أو من حيث أن الماء فيهما مطلق وليس بعام فلا يعم جميع مياه السماء فظلم عن اختصاصهما بمائها استرض أن الآية تدل على طهرة جميع مياه السماء ولا تدل على طهرة جميع مياه الآية الاستدلال بالآيتين يثبت أما مياه السماء طاهرة مطاهرة أما المياه التي نخرج طاهرة مطاهرة انا انا في العالمين فاذا مناقشتين نوردها نور. فلا يعمان غيره يعني غير مائل سماء فلا يعمان المدعى المدعى لأن كل مائل الحال بالمدنيين اقصى من المدعى هذه المناقشة مدفوعة بورودهما في مقام القسام المناسب المتعين. كلا الآيتين واردتان في مقام بيان النعم الإلهية على الإنسان أي ما في مقام امتنان الله على العاد المناسب للتعميم يصير ما واحد بس طاهر بمناسب الامتنان أن جميع مياه السماء طاهره أنا لم عليه بأنه واحد من مياه السماء في يوم كذا قبل مليون سنه نزل وكان ظاهر وهذا لا يستلزم الامتنان المناسب لامتنانه تعالى على العبد وكونه نعمه من النعم الالهيه ان يقال بان الجميع له الصنعه وان كان اللفظ مطلق اللقب من حيث وضعه مطلق لكن بلحاظ هذه القرينه المقاميين يستفاد منه استيعاب الشمول أنه جميع مياه السماء طاهرة لماذا من ذلك الملاسف من وإلا ماء من المياه نزل في يوم دمتك ثانية في كان طهر يصدق على أنزلت من السماء ما الضهور أنزلت في ثانية من مليار السنين أنزل ماء طهورا يصدق إن إذن الله أنزل الأمن ماء الضهور هذا لا يناسب مقام الانتنام ومقام المعنى بإذن الله صار واضح؟ إن شاء الله في مقام الامتنان المناسب للتعميم كما صرح به الجمعان نزيل هذا الجواب شنو دفع دفع شفاك باختصاص ببعض ماء السماء في هذا الجواب أثبت التعميم جميع مياه السماء محتر مياه الأرض أبقى أن يقول الله يأسه بهذه القرينة المقامية ثبتت سيعاب الماء في الآية الجميع أفراد الماء النازل من السماء قطر بقر، ما تقوله في هذا الكرام؟ نعم؟ ما تقوله في هذا الكرام؟ بريد؟ ما تقوله في هذا الكرام؟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 ماء معلوم أنه ينزل في اليوم الفلاني فران ما ظاهر المطر والناس تهيا بهذا وتعد القراب والشياط تلقي ذلك الله هل ما الناس الانفلات؟ من الله على الإنسان بان أنزل عليه ما طاهرا من نعمة؟ ونعمه نعمة يعني؟ نقمة أيضا نعم بعد ليش ما نقول؟ لكنه في مقام التبيان لو كان شيء غير يعني طاهر لبين آه هذا يعني ما دعا يقول هذا ما دعا يستقل في مقام البيان. لأنه في مقام البيان ولم يبين في استفاد مقام الامتنان فيقول أن اللفظ بحذ ذاته ما يجل على شيء. مطمب لكن بالقرين المقاميين وهي شنو وهي كون الله تبارك وتعالى في مقام الامتنان على العاد المناسب للامتنان على العدوى التعميم التقصيد هل فلو قلنا أن لا يوجد زمان دون زمان لك فالبناء على, على هؤلاء العباد بغلاط الآخرين الذين لم يعدوا فيقترب من في كل زمان لو بد يمن الله عليك افترضوا في كل زمان يمن الله على العباد بنائي هو يناسب الامتنان أو لا هذا لا يدل على أن جميع المياه في كل زمان طاهرة ونظيفة وفي زمان من الأزمنة في كل زمان يمن الله على العبد بما من المياه الطاهرة. لأنه لم يجد مخصص أنه في زمان من الأزمنة. متوكل آيات. ما قاعد يدعي الدلالة على التخصيص قاعد يقول لا سد على التعين ولا سد على التعني. ما لا سد على التخصيص دلالة لا سد الفقهاء يريدون أن يستفيدوا من الآية التعميم يعني نقول الآية لا تدل على التعميم قرينا المقاميهم لا تدل على التعميم ما جعلين نقول وتدل على التخصيص حتى يشكل علينا بأنهم من أين هذا المخصص لا تدل على التعميم لأنها تدل على التخصيص. فتأمعنا أوه مضافا إلى عدم القول بالفاصل أنه هذا يجب على الأرض فصل أرحي الشبهة كمية أن الآيات إنما دلت على جنون على طهارة ماء السماء واما طهارة مياه الأرض لم تدل الآية على ذلك دورة عدم القول بالفاصل من قال بطهارة ماء السماء قال بطهارة ماء ولم يفصل أحدا فبعدم القول بالفصل تدل بالآية على طهارة جميع المياه سماء أو آثار صار معلوم وفيه تأمنا الاستناد إلى عدم القول بالفصل الاستدلال بالإجمع الاستدلال بالآية خارجنا عن هذا التأمي جايين احنا نقول الآية تدل او لا تدل بالدليل ويستفاد منها طهارة جميع المياه بعدم القصاص نادى الإجماع قص نادى دليل آخر ما سينادى الآن مع هل كلامنا في الاستدلال بالآيات هل أن الآية تدل على طهارة جميع المياه أم لا لا تدل على طهارة مياه السماء تقول صهارة غيرها بعدم القول بالفصل إذا صار المستنف في صهارة غيرها والإجماع وهو عدم القول بالفصل لا المستنف في طهارة غيرها هو الآية الآية لا تدل بالنتيجة على أنه كررنا في هذه الفصول أنه المناسب أن يقول القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل فإن الإجماع الذي يجمع الجتان هو ما يرجع إلى القول بعدم الفصل. وأما ما يرجع الى عدم القول بالفاصل فيندفع به أحدهما يعني بالكلام الكلام الأول اندفعت الشبهة الأولى كلام الثاني اندفعت الشبهة الثانية ويندفع الآخر بالإجماع المزبور وبما يستفاد من الكتاب والسنة هذا رد ثاني اولا ان ننامث بطهاره جميع المياه بالقول بعدم الفصل وثانيا ان ننامث طهارة جميع المياه لان الايه التي دلت على طهارة ماء السماء تدل بالملازمه على طهارة ماء الارض لان ماء الارض مماء السماء فقد دلت الايات والاخبار على ان جميع ماء في الارض مماء هو من السماء فجلالة الآية الأولى على طهارتنا ماء السماء بالمطابقه دالة بالالتزام على طهارتي حتى ماء الأرض لأنه من ماء السماء صار معلوم وبما يستفاد من الكتاب والسنه من كون مياه الأرض بأجمعها من السماء صرح به الصدوق الفقيد وغيره قال الله تعالى استعرض الآيات التي تدل على أن الأرض من السماء وهي لا كدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكلناه في الأرض وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكلناه في الأرض وإنا على ذهاب به قادر وروى القمي في تفسيره تفسير القمي بناء على اعتباره فما ذهب إليه السيد في فإن في بعض ايامه وعدل عنه في آخر أمره لا آخر امره كمان سكره وروى القمي في تفسيره عن مولانا الباقر عليه السلام قال هي الانهار والعيون والآخر فعليش بقى بحرم ما أن بقدرين فاستر شنو هي الانهار والعيون والأحيان إحنا لو كنا والآية هل تدل بغض عن الرواية لو كنا والآية هل تدل على أن جميع ما في الأرض من السماء أو لا قد يقال أن الآية لا تدل لأن الايه مطلقة معاملة الآية تقول وأنزل ما من السماء ما آل هناك ما أنزل من السماء ونزل من اما ان كل ما في الارض فهو منزل من السماء لا لا تدل عليه الايه مطلقه عبرت بماء ما قالت كل ماء وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض غايه ما تدل الايه عليه ان هناك ماء منزل من السماء اسكن في الارض لا ان كل ما في الارض فهو منزل من السماء لو كنا نحن والآيات إلا أن يقال فأنه حتى نحن لو كنا نحن والآيات فهي تزلع المعنون بقرينة على ذهاب به لقادر إنا على ذهاب به لقادر في مقام التهديد ما يناسب التهديث إزالة مع, بقية مع وجود بقية المنطقة بقرينه قرينة وإنا على ذهاب له لقادر في أي مقام في مقام التهديد فمقام مقام التهديد ما يتحقق التهديد إذا كان بعض ما الأرض من السماء والبعض الآخر لا من السماء فأنت تهددنا بأنه ستزيل ذاك الماء الذي نزل من السماء والماذ باق موجود هذا لا يتحقق المناسب لمقام التهديد أن يكون جميع الماء الذي في الأرض نازلا من السماء وأن كما انزلناه على ذهاب به مقادرون وإلى الله يتناسى بالآية إذا من ذيل الآية قد يستفاد بأنه التعني هذا المعنى ما طرح له أن من ذيل الآية يستفاد قالوا بأنه يستفاد من شنو؟ من الرواية من الله الآية لا تدر لو خلينا والآية لا تدل على العنوم ولكنه بقرينة التفسير الوارد نستدل بناء على تمامية تفسير القرنين وإن نمر الإشكال في هذه السلطة أشكد بهذه الإشكال أنه تفسير القرنين مثلا ومعلوم الآية لا تدل نقوم بملاحظة بذلك الآية لا يتدل بقرينة أنه في مقام التحديم وقال تعالى ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلف الوانه قال تعالى ايضا والذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر الى قوله تعالى ينبت لكم به فتأمان فتاملوا السيد رحمه الله يقول فتأمان أو تأمنا. شنو وجه من المحتمل أن يكون وجه التامل ما تحرضنا له وهو أن الآيات تدل على أن ماء أنزل أن من السماء لا أن جميع ما في الأرض فهو نازل من السماء فهو هذا وجه التامل إذا كان المراد بوجه التأمون هذا قلنا بأن هذا لا يناسب مقام التهديد في بعض الآيات وضافا إلى أن الروايات واضحة في كون الماء الذي في الأرض هو من السماء وضافا إلى أنه مثلا ما ثبت علميا من أن ماء الأرض من السماء على وإذا كان وجه التأمون وجه آخر وجه التأمون أوه. أن عندنا آيتين آية تقول وأنزلنا من السماء ماء طهر صحيح آية تقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه بالقر جمع بين الآيتين شنو يقتضي جمع بين الآيتين يقتضي أن الماء الذي في الأرض مازل من السماء مسلم لكن هل الإنزال المقصود في آية الطهارات هو عين الإنزال المقصود في هذه الآية وأنزلنا من السماء ما لقد فأسكنناهم بقاء نقطة دقيقة حتى نتعلم هذه الآية تتحدث عن أمر تكوين هذه الآية تتحدث عن أمر التكوين أنه منذ التكوين ومنذ خلقة الطبيعة الله أنزل من السماء ماء أسكنه في الأرض الله أنزل من السماء ماء فأسكنه في الأرض ومنذ تكوين الأرض منذ تكوين الأرض ومنذ خلقها الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء أسكنه في الأرض الآية تتحدث شنو عن أمر تكويني مرتبط بأصلحة الآية التشريعية وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْطَهُرَى مو في مقام التشريع في مقام الحديث عن أمر التكوين. وَأَنزَلْنَا من السماء مَا أَمْطَهُرَى في مقام الحديث عن اللوح لوح التشريع جاء يقول بأن ما ينزل لكم من السماء فهو طاهر مطهر لغيره أي ربطت بهذه الآيات بالآيات؟ هي تتحدث عن مقام هي تتحدث عن مقام آخر. تلك الآيات تتحدث عن أن الماء الموجود في الأرض أنزل من السماء بأصل خلقتها. هذه الآية جاية تقول في مقام التشريع تاهلي مو مقام التقرير. هذه الآية جاية تقول على أن ما ينزل لكم من السماء فهو طاهر في نفسه وطاهر لغيره. هذا الانزال في الايه الثانيه ليس عين الانزال في الايه الاولى انزال المراد بالايه الاولى متعلق باصل خلقه الارض الانزال المراد في الايه الثانيه انزل لكم من السماء ماء طهورا الانزال المراد في الايه الثانيه انزال متكرر متجدد ان ما ينزل لكم فهو شنو فهو طاهر في نفسه وطاهر وغير ذلك مع عددك فينا الشك الشك مع عدم إحراز أن المقصود بالإنزال في آية التشريع هو الإنزال في آية التكوين يكفي الشك في ذلك في عدم إثبات طهارة جميع مياه الهار شكا إذن انتغاية ما ثبت لنا بهذه الآيات والروايات أن الماء الذي في الأرض من السماء وسلمنا أن الماء الذي في الأرض أن الماء الذي في الأرض من السمك إلا أنه لا دليل على طهارة هذا الماء كله ليش لا دليل؟ لأن ما دل على طهارة ماء السماء ناظر للماء النازل للناد الماء المتجد نزوله وليس ناظرا للإنزال المرتبط بأصل الخلقات فحينئذ لا دليل وإن دل الدليل على أن جميع مياه الأرض من السماء لكن لم يدل الدليل على أنها جميع طهارة تلك الآية لا تدل على هذا. ويقين الشمسي برده طرواده ولي يقول انه الاصل من ما من مصدر واحد فنحكم واحد ان الاصل مصدر واحد شنو يعني اكو حول في السماء مثلا ونزل منه اصل الخلق وبعدين صار منه يمشي كلون شوية شو يا الاصل من الله سبحانه وتعالى هذا من بذر الله في الارض وفي السماء ومن الله حتى اذا كان اصل الاضمم متفصل <تصفيق> اشكركم وين اشكركم إذا صار المطر من شخص واحد من جهة واحدة جهة الربوبية التي أجدت وحدنا قالت إن هذا الموطاها فأنت أصحب أنه أنا أعرف أنه قهقري جمع هذا هو هذا الطبطا يعني هذا الشكل هذه الإبداع أن أنزلنا وأنزلنا من السماء ومظهورا أن المضاد بالانزال هنا ما يشمل شنون ذلك الإنزال المرتبط بأصدر الخلق. ما في ذلك مثل ما كلمه ما دلنا مطلق لا تدري على هم أنزلنا لا تدري على أنزلنا لا دليل على لا أنه شامل بذلك الإنزال الذي هو ثابت بأصدر الخلق، وهذا الإنزال المطلق في الله وبذلك يتبين أنه وجه التامل في تمام سلال المقارن بينهم السيد الحقيقي والسيد الحقيقي والسيد الحقيقي والسيد الصدقي استدلوا بهذا يتبين التأمل في هذه السلالات موجودين على الاتحاد يكفينا الشكل بالتأمان وجه تأمل خادث تعرض لك فالسلات لأنه مرتبط فيه في بحث الآت الذي تكره بالسيد وهو أنه طهور حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية يعني يوم ابتداء مناسب لابتداء التخصيص